حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَ نُ خج الْ المَوْتانَ عَكُمْ تَذَكَّرون وَالبَلذُ الطييبُ يَخْرج نَباتُهُ بإذِْ رَبّ وََّذ خَبُثَلَا يَخررج إلَّ نَكِدَا كَذَلكَ نُ صَدفآاتِ لِقَومين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 أَوَاجَدِيتُم أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَجَيْنَا الَّذِينَ مَعَهُ فِي الفلك وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميين